وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْذُرُنَ قَوْمًا إلَّا هُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا معذرةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلم نسوا ما ذكروا به أن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتو عن وما عَنْهُ عنه قلنا لهم كونوا قردة وَإِذْ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب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 الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين